بوك تو ساموتستاش فيدي سبعة وستون سبعة وستون كوتفني لابتي ضمائر الملكية اثنين ضمائر الملكية اثنين ساتفالي النظاره النظاره مس ثافيسي لقد نسي نظارته لقد نسي نظارته ساتاكس ترك نظارته يا تورا أين ترك نظارته يا ترى؟ ساعة الساعة الساعة ميسي ساعة كابوجدا ساعته تالفة الساعة عاطلة ساعة كدلزك كدية كي الساعة معلقه على الحائط الساعه معلقه على الحائط پاسپورتي جواز, جواز السفر من توسي پاسپورتي لقد فقد جواز سفره لقد جواز سفره 16 ماس تاويسي ترك جواز سفره يا ترى اين ترك جواز سفره يا ترى يسني ماثي هم هن هم هن الخاص بهم بهم بفشبي وير اولوبن تاويات لا يستطيع الأطفال أن يجدوا والديهم لا يستطيع الاطفال ان يجدوا والديهم ما جرام اي ماثي لكن ها هم الوالدان قادمون هناك لكن ها هم الوالدان قادمون هناك تكفين تكفيني أنتم، كم، الخاص بكم أنتم، كم، الخاص بكم روغر اموكزاورت بات مولر كيف كانت رحلة حضراتكم سيد ميلر <سؤال> كيف كانت رحله حضراتكم سيد ميلر <سؤال> زوجة حضراتكم سيد ميلر اين <سؤال> دكفين زوجة حضراتكم سيد ميلر تقوين أنت كي حضرتك الخاص بك أنت كا حضرتك الخاص بك روجوري يغو كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث كيف كانت رحله حضرتك مدام سميث سات ارس თქვენი ქმარი კალბატონო შმიტ اين زوج حضرتك مدام سميث اين زوج حضرتك مدام